خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلو لا إله إلا هو فأنا تصرخون إن تكفوا فإن الله فَرَا إِنْ تَشْقُو يَوْمَهُ لَنْفُ وَلَنْ تُنْذِرَ وَاثِرَةٌ إِذْ رَأُخْفَرَا ثُمَّ قُمْ رَجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَلاَهُ لَمْ يَنظُرْ مِنْهُ فَإِنْ أَمَّاكَ نَدْعُو إِلَى إِلهٍ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلْنَا بكفرك قليلا إنك من أصحاب يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل أن يستولي الذين يعلمون يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة